ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله قاتلهم الله أنا يؤفكون واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله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 هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى يفضو ولله خزائن اِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَكِن وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يعلمون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 وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْنَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ